طرق الهدى بفضله وإرشاده أحمده سبحانه فهو الذي أوجدنا من العدم وهو الذي أفضق علينا واسع النعم هو الذي يحيينا بعد ماتنا وهو المحمود على جميع حالاتنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله يعلم ما نحن عليه من إسرارنا ونياتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه كثيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا واختاره من جميع خلقه صغيرا وكبيرا فأشرقت الأرض بنور رسالته برضا وبحرا وكان ربك محجنا قديرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتنى سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات أولا ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته انقسم الناس أمام دعوته إلى أقسام منهم من أسلم وصدق كأبي بكر وعمر وبلال وعمار ومنهم من أعرض وكذب كأبي جهل وأمية بن خلب ومنهم من صدق بالإسلام وعرف ضلال عباد الأسلام لكنه مع ذلك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 التفريق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل تأتيه قريس يوما فيعرضون عليه الأموان لأجل أن يخلي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فيأبى ثم يأتونه يوما ويدفعون إليه أحسن شبابهم يقولون يا أبا طالب خذ هذا الولد لك ابنا وأعطنا محمدا بل يصيح بهم ويقول عجبا تعطوني ولدكم لأربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه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 وهو صابر لا يتراجع عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بل كان أبو طالب يرجل في نوافيهم قائلا كذبت لعمر الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نفرع دونه وندهد عن أبنائنا والحلائر وإن لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبث أسيافنا بالأماثل شهورا وأياما وحولا محرما علينا وتأتي حجة بعد قابل وكان يردد في أرحائهم وفي نواديهم يردد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله وأبيضه يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضلي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد ودأذي به دعب المحب المواصل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغا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 ويجتز أدى قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه حتى حفسته مع المؤمنين في شعب ومنعت الناس من معاملتهم أبدا لا في بيع ولا في شراء ولا في لكاح ولا في نصرة حرب ولا في غير ذلك ويحبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشعب فيأتي أبو طالب بأبنائه العشرة فيدخل معهم في الشعب فيعجب أصحاب قريش فيعجب كبراء قريش يقولون عجبا يا أبا طالب كيف تدخل مع هؤلاء فيخبرهم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 وإن شئسا أن تنظر إلى موقف الرهيب يبين شدة محبة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام تنظر إلى, إلى أبي طالب كان إذا جن عليه الليل وأظلم ونام الناس على فروشهم وهم في الشعب قد خافوا على أنفتهم وقد جاعوا وعطشوا إذا جن عليهم الليل يقوم أبو طالب من على كراشه ثم يمضي حتى يأتي إلى كراش النبي صلى الله عليه وسلم يمشي رويدا ثم يحركه يقول يبن أخيكم قم فيستح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإذا أمه عند رأسه يقول له ما تريد يا عم فيقول يا ابن أخي قم تذهب ونم على فراشي وأنام وأنا على فراشك ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام على فراش أبي طالب ويستجع أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويلتحف بالحافظ تدري لماذا خوفا من أن يأتي أحد يتسلل لقتل النبي عليه الصلاة والسلام بظلمة الليل فيريد أبو طالب أن يقع القتل فيه لا في النبي صلى الله عليه وسلم فيه بروحه شدة في محبته وتمر ثلاث سنوات وأبو طالب محبوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب يجوع لجوعه، ويعطش لعطشه ويبرد لبرده، ويحزن لحزنه ويتعب لتعبه ثم يخرجون بعدها من الشعبي وأبو طالب لا يزال محبا للنبي عليه الصلاة والسلام والعزب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 وإن شئت دليلا على ذلك فاسمع إلى قول أبي طالب والله لن يطلو إليك بجمعهم حتى أوجد في الترابد دينا ثم قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا عجبا ماذا مع أنك تعلم أنه من خير أديان البرية دينا فما الذي يمنعك من اتباعه اسمع إلى السبب لو لا هذا أولا أو حذار مسبة هذا ثانيا لوجدتني سمحا بذاك مبين نعم ويمضي عمر أبي طالب وهو يعرف الحق لكنه لم يجرؤ على اتخاذ القرار الشجاع بالطاعة الاجتماع ودخول الإسلام كان متخوفا من مسرفة قومه واستهزائهم حتى كبرت سنه ورق عظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق ويتخوف من اتباعه فلما حضرت الوقاة أقبل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 جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي طالب على فراش الموت وروح أبي طالب سأعفع في حلقه وهو ينتجد من الموت فأيذا به صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته ويتذكر حياة عمه نعم يتذكر جوعه بالشعب ونصبه وحبه له وتعبه فيستجمع النبي صلى الله عليه وسلم قواه ثم يقول بكل رك والين يا الله كلا لا إله إلا الله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 إنه يموت على ملة عبد المطلب على عبادة الأفنام ويموت ويعجز أبو طالب على اتخاذ القرار ويموت ويمضي إلى النار فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا وصار جثة هامدة بين يديه قال وهو يدافع عبراته لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فينزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا هيا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وفي صحيح مسلم.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 تقدميه جمرتين من نار يغلي منه ما دماغه نعم يموت ابو طالب وينضي الى النار وما نفعته محبته للصالحين ولا عمومته لخاتم النبيين ولا أنجته نصرته للمؤمنين ما دام أنه عرف الحق فلم يستدعه وكم نرى اليوم من شاب وفتاة في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة نعم تجده حالقا لحيته مسبلا إزارة وكم ترى من الفتيات ممن تتساهل بحجابها لكنهم مع ذلك نعلم أنهم من أطهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية بل سجدهم محافظين على الصلوات لا يسمعون الغناء، ولا يقربون الفحشاء ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتقد القرار الشجاع بالطاعة والاتباع والاتقامة على هذا الدين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 اليهود أرسل الله تعالى إليهم موسى فبشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم راءهم عيسى فبشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء فهم منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم ما شكوا في ضده طرف عين يعلمون أنه النبي الخاتم الذي أمرهم موسى باتباعه ويعلمون أن نجاتهم بالدارين بالدخول في الإسلام ويعلمون أنهم قد حركوا وبدلوا لكنهم مع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون كبرا وعنادا وإن شئت إلى الأحزاب لما تجمعوا حول المدينة يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الأحزاب فأذكروا من وراء الخندق لا يستطيعون دخول المدينة وكان في المدينة بنو قريضة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 يروعون الصبيان والنساء ويسرقون الأموال ويكونون ومضت الأيام عقيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأبحانه فالمشركون أمامهم واليهود الخونة من خلفهم حتى زاغت الأمصار وبلغت القلوب الحناجر ولم تزل الأيام تنضي حتى أنجد الله وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأرسل الله تعالى إلى الكفار جندا من عنده فبر كفار قريش بجيشهم فأسقط في يد اليهود لما تخلت عنهم قريش فأقبل اليهود إلى حصون فدخلوها وأغلقوها عليهم خوله فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريضة فحاصرهم وجمع رجالا منهم بعد ذلك في مكان ليقتلهم وأخذوا أخذ وأخذ الصحابة ينادون من هؤلاء اليهود واحدا واحدا ويضربون أعناقهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإما تسقطنهم في الحرب فشلس بهم من خلفهم فبينما هم مجموعون كان من بينهم رجل شيخ كبير أعمى اسمه الزبير بن باطا كان لن يقاتل بجسده لكنه كان يمتهم بالسلاح وبالرأي والمال وكان يتمنى ألا لو كان مبسرا يقاتل معهم فبينما هو ينتظر القتل اتمر مر به ثابت بن قيس ابن شماس فلما رآه ثابت تذكر أن هذا اليهودية قد أحسن إليه بالجاهلية فأراد أن يكافئه بشيء فأقبل إليه ثابت قال يا زبير هل تعرفني قلب الأعمار أسه يتذكر هذا الصوت ثم قال نعم وهل يجعل مثلي مثلك أنت ثابت ابن قيس قال ثابت نعم أتذكر يدا لك كانت علي في الجاهلية قال نعم كافئني بها قال إني أريد أن أتافئك بإحسانك إلي يومئذ فهل تريد أن أطلقك من الموت قال نعم إن استطعت فذهب ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا شيخ كبير بينهم كان قد أحسن إلي في الجاهلية أشفع فيه يا رسول الله أن تطلبه هو رجل أعمى ولا زال ثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلقه وعفا عن قتله فرح ثابت ومضى سريعا إلى الزبير قال أبشر يا زبير قد عفا عنك النبي عليه الصلاة والسلام قم يا زبير قم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 شيخ كبير يا رسول الله له حاجة شديدة إليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق زوجته وأولاده فمضى بهم ثابت إليه فلما رأوا أباهم تعلقوا به وبكوا وبكى وهم يلتبثونه ويقبلونه وهو يلمسهم فرحا بهم مستبشرة ثم لما مشى أجبير مع ثابت خطوات وقف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 قال صلى الله عليه وسلم أطلقوا له أمواله فأقبل ثابت بأمواله حتى جعلها بين يديك ثم قال يا زبير ما تريد بعد ذلك هذه زوجتك وهؤلاء أموالك وهؤلاء أولادك وهذا مالك وهذه نفسك قد نجس هم الآن عمضي إلى بيتك حياة جديدة الآن يستقبلها فقام الزبير وهو فرح مستبشر معه أولاده وأمواله وزوجه فلما مشى خطوات تذكره قومه وأصحابه الذين كانوا معه في الحصن سنين وكان قبل قليل معهم لكنه كان لكنه رجل أعمى يسمع صوت طراخ وقتل ويشم رائحة الدم لكنه لا يدري من عاش ومن قتل فلسفة إلى ثابت ثم قال يا ثابت تجيبني عما أسألك قال نعم قال يا ثابت ما فعل سيدنا العظيم الذي كأن وجهه مرآة يتراء بها عدار الحي قال من تعني؟ قال اخي كعب بن عبد سيدنا قال ثابت قتل تسكت ثم مشى قليلا ثم وقف قال يا ثابت قال ما تريد قال تماس على يدنا الاخر سيد الحضر والبادي قال ثابت من تعني قال اعني حيي بن اخطب سيدنا قال قتل تسكت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 أم أستمر على ما أنا عليه إن تركت التدخين الآن معناه أن أصحابي سأغيرهم لأنني لم أتحمل أن أجلس معهم وهم يدخنون معناه أن وظيفتي قد أغير مكتبي وأنقله إلى مكتب آخر لأن الذين هم معين في المكتب أيضا من المدخنين معناه أني سأشتاقوا إلى التدخين فهو الآن في حرب مع نبته هل يستخذ القرار الشجاع بترك التدخين وقد علم حكمه أم لا هذا حال الزبير أما الحق فقد تبين له وعلم أن هذا النبي صادق فهل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويترك دينه ودين أجداده الأمر يحتاج إلى شجاع بل يحتاج إلى رجل بطن تهون الدنيا كلها عليه في تبين أن يتبع الهدى ما يضره لو قال لا إله إلا الله فربح الدنيا والآخرة أصل الزبير يفكر ثم صار جذانا التفت إلى ثابت قال يا ثابت قال ما تريد قال تريد أن تحسن إلي قال نعم قالت إني أسألك يا ثابت بما لي عليك من حق أن ترجعني فالأقتل مع أولئك فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير ما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة يلقاهم في القتل يبتنعوا رأسه مع رؤوسهم في الحفرة حتى يبتنعوا بعد ذلك بالنار عاد ثابت به يقوله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 لكنه لم يستطع أن يكون شجاعا وأن يطأ على أنف الشيطان وأن يتبع الحق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نعم ما لهم من أنصار لأنهم لم يكونوا شجعانا بل كانوا جبناء. لم يستطيعوا أن يطأوا على أنف الشيطان فاستحقوا أن يتخلفوا عن ركب البطولة ومن تمكن من قلبه الإيمان استطاع أن يستحد القرار الشجاع وإن كان ضعيف الجسد هزيل القوى وانظر إلى أبي أحمد بن جحش رضي الله تعالى عنه كان شيخا كبيرا أعمى فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يبق أحد من أصحابه إلا هاجر معه إلا بعض الضعفاء والممالية وكان من بينهم أبو أحمد ابن جحفن فلم يزل يسعى للهجرة في حتى تيسر له ذلك فجمع متاعه ليهاجر وجهد زوجته وولده قالت له زوجته إلى أين يا أبا أحمد قال إلى المدينة فلما رأت أنها ستترك أهلها وبلادها قالت هل هل مكانا أقرب منها نهاجر إليه فزجرها ذجرها ثم ارتحل وهو يقول ولما رأثني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهبه تقول فإن كنت لا بد ثاعلا فيمن بين البلدان ولن أيثرب فقلت لها ما يثرب بمظنة وما يشاء الرحمن للعبد يركب إلى الله وجهه والرسول ومن يقى إلى الله يوما وجهه لا يخيب فكم قد تركنا من حميم من وناصحة تبكي بدمع وتندب ترى أن وسرا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب ومضى بعد ذلك ومضى بعد ذلك أبو أحد إلى المدينة صائعا مهاجرا وبعض الناس قد يتوجه من الهداية ويتخوف منها لما يسمع عن المهتدين أو لما يرى من تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين للدين نعم لما يرى من تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين للدين فينفر عن الاستقامة تأثرا بما حوله من الإشاعات الطفيل بن عمر كان سيدا مطاعا في قبيلته جوس قدم مكة في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكتة في حاجة فلما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه قالوا له من أنت قال أنا الطفيل ابن عمر قالوا أنت سيد داوت قال نعم فالتفت بعضهم إلى بعض ان أسلم هذا الرجل الآن سيقوى شأن محمد عليكم فقالوا له يا طفيل أسمعت عن رجل يجعم أنه نبي؟ قال لم أسمع بذلك قالوا إذن اسمع منا إنها هنا رجل في مكة يزعم أنه نبي فاحذر أن تجلس معه احذر أن تسمع كلامه إنه ساحر إن استمعت إليه ذهب بعقلك وتركت زوجك وولدك وأحضرت له مالك أنت به يا طفيل لا تستمع إلى شيء من كلامه وجعل هذا يكرر الكلام عليه ويعيد والثاني يتني الكلام ويزيد فلا زال يكررون الكلام حتى خاف الطفيل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 جعل في بين الناس فإذا هو لا يعقل شيئا من كلامهم لما سج به أذنيه من الطقل من الكرتب فلما أقبل إلى جهة الكعبة رأ النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فرأى خاشعا ساكنا فأعجبه منظره فلما جعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردت غير في نفسه أنا رجل لبيب عاقل ما يدفع علي الحسن من القبيح أنا أعرف كلام الشعراء وكلام الكهان وكلام السحرة ولست جديدا على هذا الأمر ما الذي يمنعني من أن أسمع شيئا من كلامه إن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره حتى انتهى من فلادة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 يتفكر في عاقبة اسلامه ما الذي سيحصل لو اني استقمت على هذا الدين جعل يتذكر كيف يغير دينه ودين آبائه ماذا سيقول الناس عنه حياته التي عاشها امواله التي جمعها اهله ولده جيرانه خلانه كل هذا سيضطر وقد يتغير سكت الطفيل يفكر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 الحياة مريرة وليس كترة والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نعم أسلم في مكانه وشهد شهادة الحق ثم ارتفعت همته قال يا نبي الله قال ما تريد قال عني امرء مطاع في قومي من فضلك اقلب الشريف انا يا رسول الله اختلف عن لما يسلم بلال او عمار انا رجل سيد في قومي انا رئيس اني راجع اليهم ودعيهم من السلام ثم رجع الطفيل من مكة مسجده مسجده الى قومه حاملا هم هذا الدين يطعد به جبل وينزل به واد حتى وصل الى ديار قومه فلما دخلها اقبل اليه ابوه وكان شيخا كبيرا فلما رأاه الطفيل قال يا ابتي اليك عني لست مني ولا أنا منك قال لما يا بني قال قد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبوه أي بني ديني دينك قال فاذهب واغتسل ثم تطهر ثم أبني حتى أعلمك الإسلام ذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم مضى الطفيل إلى بيته فأتته دوجته مرحبة قال إليك عني فلت مني ولا أنا منك قالت لما بأبي أنت وأمي قال فرق الإسلام بيني وبينك سابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت ديني دينك فقال لها اذهبي فتطهري ثم ارجعي إلي فلما ولته ظهرها ذاهبة ومشت خطوات خافت من صنمهم الذي يعبدونه أن يعاقبها في أولادها إن تركت عبادته رجعت إليه قالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على صدياننا من ذي الشراء ودوء الشراء صنم يعبدونه كانوا يرون أن من ترك عبادته انتقمت الصنم منه فأصابه بأذن في نفسه أو في ولده قالت طفين عجبا اذهبي أنا ضامن لك ألا يضرهم ذو الشراء فذهبت واغتسلت ثم أقبلت فعرض عليهم الإسلام فأسلمت ثم جعل الطفيل يطوب في قومه يدعوهم بيتا بيتا يقبل عليهم في نواديهم ويقف عليهم في طرقاتهم لكنهم أبوا أبوا إلا عبادة الأصلام فغضب الطفيل كانوا فيما سبق قبل أن يدخل الإسلام يطيعونه بإشارة من أصبعه واليوم لما دخل في الإسلام يعطونه فذهب إلى مكة وهو غضبان وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن دوتا قد عصت وأبت يا رسول الله ادعو الله على دوت يريد دعاء كدعاء الذي دعا به نوح على قومه فأهلكهم الله أو كما دعا غيره من الأنبياء قال يا رسول الله ادعو الله على دوت فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء فقال الطفيل في نفسه هلكت دوس فإذا بالرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم, بهم ثم يخفض يديه ويلسفت إلى الطفيل قال يا طفيل ارجع إلى قومك فدعهم إلى الإسلام وارفق بهم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 ولا تقنع بعيش منغط فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منادلنا الأولى وفيها المخيم وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسمه وحي على واد هنالك افيح وتربته من إذر المسك أعظم ولله برد العيش بين خيالها وروضاتها والتغر في الروض يبثم ولله وادها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لم كنت منهم بديالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطب من فوقهم ويسلم ولله أبطار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة من بعدها يسل المحب المتيم فيا باء عن هذا ببخت معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نعم علق نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تخذير المبطلين تطبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوطنون وانظر إلى عياش ابن أبي ربيع رضي الله عنه عياش كان من أول من أسلم في مكة هاجر مع عمر ابن الخطاب إلى المدينة وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها لما قدم المدينة ونزل فيها أراد القريش أن تردهما فأرسلت فلم تقدر على عمر تبكروا كيف يكيدون لعياش فأرسلوا إليه أبا جهل وأخاه الحارثة لرد عياش إلى مكة أبو جهل والحارث هما ابن عم عياش وكذلك هما أخوا من الأم فلما قدم المدينة سأل عن موضع عياش فدل عليه أول من سقيا به أراداه على الرجوع معهما إلى مكة ثم لم ت أراداه على الرجوع معهما إلى مكة فأبى عليهما فاحتانا عليه قال له يا عياش إن أمك قد ندرت ألا يمس رأسها مشت حتى تراك وألا لا من شمت حتى تراك كانوا يعلمون قدر حبه لأمه فرق قلبه لأمه وكاد أن يرجع فقال له عمر يا عياش يا عياش والله أي يريدوا إلا أن يفتنوك عن دينك فاحذرهم يا عياش لا ترجع إلى مكة قال يا عمر وأمي قال عمر أمك والله لو قد آذا أمك قمل في شعرها لم تشطت ولم تلتب إليك ولو قد اشتد عليها حر مكة لتضلت ولم تبكر فيك فأقم هنا ولا ترجع معهما قال يا عمر أذهب معهما فأبر بقسم أمي ولي هناك مال فآخذه فتعلق به عمر قال أما أمك فقد انتهينا منها وأما المال فوالله إنك تعلم أني من أكثر قريش مالا فلك نفث مالي ولا تذهب معهما فأبى عياش إلا أن يخرج معهما إلى مكة فلما رأى عمر ذلك قال أما قال أما إذ فعلت ما فعلت تخذ ناقة هذه فإنها ناقة نجيبة سريعة دلول فالزم ظهرها ولا تنزل من عليها أبدا فإن وجدت منهم ريبة بأثناء الطريق أو شكفت في صدقهم وفي خبرهم عن أمك تطرق وجه الناقة إلى المدينة وانجو عليها فوالله لا يستطيع أن يلحق بك أحد منهما على بعيره قال عياش نعم ترك عياش على الناقة وخرج معهما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 فأناقى أبو جهل بعيره وأناقى عياش ناقته فما كاد عياش ينزل من على ناقته ويقف بقدميه على الأرض ويقبل على بعير أبي جهل حتى وزب عليه فأوثقاه ثم دخل به إلى مكة مربوطا وجعلوا في مكة يفتنونه عن دينه ويضيقون عليه حتى فتتن ووافقهم على بعض ما يريدون ومرت الأيام وهو على ذلك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 فإذا عجوز قد فرق عظمها واحتوزب ظهرها واشتد حزنها وإذا هي التي رفته صغيرة وعطفت عليه كبيرة فقال لها يا أمه لا تفعلي يا أمه لا تفعلي فإني لا أدعبيني لشيء أبدا قالت بلا قال لا تفعلي لكنها مكثت يومها ذلك لم تأكل ولم تشرب وهو يمر بها ويراها تتلمض عطشا ويتصفر أمه حبيبة إليك لكن الدين أحف إليك ثم مرت عليها ليلة كاملة وهي لم تأكل ولم تشرب فلما أصبحت في شدة الحرب مضى عليها بعض اليوم وهي لم تأكل ولم تشرب حتى أصابها الجهد وكادت أن تهلك فلما مر عليها وإذا هي على فراشها فأقبل يجر طاه إليها يتنازع في قلبه حبها وحب الدين فإذا الدين في قلبه أعظم نظر إليها، ثم انتزع الكلمات من صدره كذاع، وقال لها يا أمة يا أمة والله لو كان لك مئة نفس فرأيتها تخرج أمام نفس نفس ما ترك ديني أبداً. الآن كلي إن شئت أو لا تأكلي، ثم تركها وقام. فلما رأت الجذ والتبع والبطولة. دعت, دعت في طعام وشراب وأكلت وقد يزيد الغيء من بعض المقتدين خاصة من جلسائك السابقين، فيذكرونك بماضي فهذا رابطك في سفر وذاك عنده صور والثالث جلسك في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 في حقنا مزيد كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا الصالح الوحيد فلا تلتفت إليهم لا تلتفت ولا يضر السحاب نبح الكلاب بل الكلاب تنبح والقافل السفير وانظر إلى موسى عليه السلام موسى عاش في أظلم العصور العون كان في فرعون كان فرعون يتجبر على بني إسرائيل يدل رجالهم ويستعبد نتاءهم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 ويوافقهم على ما يريدون هذا حال فرعون مع موسى يقول لموسى وفعلت فعلتك الذي فعلت أصلا أنت عملت جريمة والآن تأثير لأجيان شنصحنا سبحان الله ونسي فرعون أنه قد قتل ما لا يحفى عدده من الرجال والنساء بل كان يقتل أفطال بني إسرائيل سنة ويبقيهم سنة ثم يلوم موسى على أن قتل رجلا واحدا خطأا لكن موسى كان شجاعا بطلا. أول ما سمع هذا الكلام من فرعون صاح في وجه فرعون وقال فعلتها إذا وأنا من الضالين يعني يا فرعون أنا في تلك الأيام لم أكن نبيا وقد عفى الله عما سلف يعني موسى الذي يكلمك الآن يا فرعون يختلف عن موسى الذي عرفته سابقا والحمد لله على الهداية وعموما عموماً الحياة لا تخلو من مستهدئين ولا تخلوا من مثبتين ومشككين فنازلت في إلين كن بطنا وما ضر بحر القرى يوما أن خاض بعض الكلاب فيه وإن شئت انظر إلى الكفار لما تجمعوا وتألبو وأقبلوا إلى المدينة بجيش كالليل يسير كالسيل في معركة الخندق الأحداث بدأ الصحابة في حفر الخندق.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 فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم يأخذ المعول الفأس فيضربها ضربات ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ثم يضرب الأخرى ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن قلوا هذا وهو مخوف وقد اجتمع عليه الكفار فيسمع المسلمون ذلك فيزدادون إيمانا مع إيمانهم أما المنافقون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 يخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة سبوك في ساعة عفرة خرجوا والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد في حر شديد وجهد جديد فأصحابهم أثناء الطريق عطش كاد أن يهلكهم فجعلوا ينحرون الإبل وينفضون أكراجها ويشربون ما فيها من ماء قليل خشية الموت حتى كادت الإبل أن تفنى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم دعا وتضرع والتجى فلم يخفضهما حتى اجتمع فوقهم الغمام ثم تكب عليهم الماء فشربوا وملأوا آليتهم وكان معهم رجل منافق فالتفت إليه بعض الصحابة لما رأوا هذه المعجزة قالوا يا فلان ويحك آمن آمن أن هذا نبي هل بعد هذا شيء؟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 فاجعلني يا رسول الله خلف ستر عندك وادعوا ليهودا فسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيما ليس فيها سوف يكثرون عليه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا حتى دخلوا عليه فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود وي لكم اتقوا الله هو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فاسلموا فقالوا ما نعلم أنك رسول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 فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجر ثم قال يا ابن سلام أخرج عليهم وخرج عبد الله ثم قال يا معشر يهود اتفوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق فلما سمعوا ذلك فصايحوا قالوا كذبت بل أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وأخذوا يسبونه وخرجوا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 كيف انقلبوا أعداء بعد صداقتهم مبغضين بعد ودهم ودوا لو يكبروا كما كفروا سيكونون سواء وأخيرا اعلم أن كثيرا من هؤلاء المتهدئين هم في الحقيقة يوجدون لو استطاعوا أن ينتصروا على شهواتهم فيتقيمون على الدين كما استقمت ولكنهم تتغلب عليهم الموانع بل بفراحة هم جبناء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 فلما كانت الليلة الثالثة فإذاهم هم على ذلك وقد رأى بعضهم بعضا فجعلوا يقسمون ألا يعود بعدها أبدا فلما باتوا تلك ذلك الليلة وأصبح الأخنس بن شريق يفكر في هذا الدين وفي صدق من جاء به وما يمنعه من اتباعه فأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أتى أبا سفيان في بيته ثم قال أخبرني يا أبا حمضل عن رأيك فيما سمعت من محمد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 إني لا أعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء من اتباعه قال من الذي يمنعك من اتباعه قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشار فخذنا وفخذ محمد هذا قبيلتنا وقبيلة قد تناجعنا الشرف والملك كلنا يريد أن يصبح ملكا على مكة فأطعموا الحجاجة فأطعمنا الحجاجة وحملوهم فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاتينا على الرتب وكنا كفرسي رهان يتسابقان قال بني عبد مناك منا نبي يأتيه الوحي من السماء من أين نأتي بذلك فإن صدقناهم صرنا سبع لهم فلا والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه ويستمر أبو جهل على شبره وغياه لم يستطع أن يستخدِم القرار الشجاع بتغيير دينه والانتقام على هذا الدين بل يستمر يحارب هذا الدين ويعذب المؤمنين المستضعفين وكان يحرص وكان يحرص على تعذيب المؤمنين في كل مكان يجمع عمار. وأباه ياسر وأمه سمية ويربطهم على نخلت ثم يبدأ في جلدهم حتى حتى إذا لم يطاعه على ما يريد يأتي إلى سمية ثم يطعنها بحرقته مرارا حتى قتلها.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 ويطعن في معركة بدر حتى أخنته الجراح ويلقى على الأرض في حر الشمس حتى أقبل إليها عبد الله بن مسعود وقد كان أبو جهل يعذبه في مكة فيرقى عبد الله بن مسعود على ذاك الصدر النس ثم يجعل عبد الله بن مسعود في يده السكين ويقول لأبي جهل وأبو جهل في الرمق الأخير قال قال قد أخذاك الله يا عدو الله فيقول له أبو جهل دعني دع هذا وأخبرني لمن الزائرة اليوم من انتصر يسأل هذا السؤال وهو على موته فقال له قد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قد أخذك الله يا عزو الله فيقول أبو جهل أخذاني وأي شيء أعظم من رجل قد قتله قومه ثم يجعل عبد الله بن مسعود السكين على رقبة في أبي جهل ويحز رأده من جسده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 فجعلوا ينظرون الى الهداية من بعيد فكن انت بطلا وكوني علمت ان ترك الصلاة كفر فصلي ولا تلتبت الى المثبتين كن بطلا علمت بحرمة الغناء ثق ودع عنك العابدين كن بطلا بالر والديك اترك عنك الربا اعث لحيتك ارفع ازارك كن بطلا ولتكن المرأة ايضا كذلك تلتزم بحجابها وتنصح من حولها ألا وأقدم على الخير وإن شعرت بأحد يجرك من ورائك فكن شجاعا ولا تلتبث إليه فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وستقف بين يدي الله وحدك وتحاسب وحدك إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا أسأل الله تعالى لي ولكم التوطيق والسداد وأن يجعلنا جميعا مباركين إنما كنا كما أسر الله تعالى بمنه وكرمه الذي يسر لنا هذا الاجتماع في بيت من بيوته أسأل الله تعالى أن لا يدع من بيننا مريضا إلا شفاه اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع بيننا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع من بيننا ملأ أخ مريض أو قريب أو حبيب أو أب أو أم أو زوجة أو ولد مريض إلا شفيته وعافيته إلا شفيته وعافيته إلا شفيته وعافيته اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا قضيت عنه دينه ولا تدع من بيننا من عليه كربة إلا كشفت عنه كربته ولا تدع بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتها إلا ذرية صالحة رزقتها إلا ذرية صالحة رزقت ولا تدع من بيننا ملله حبيب قريب عقيم إلا رزقته ذرية صالحة يا من تهب لمن تشاوينات وتهب لمن تشاء الذكور أو تزوجهم ذكران وإناثا وتجعل من تشاء عقيما سبحانك يا من لا تحتاج إلى قاهبة ولا ولد فإن نحتاج إلى الولد اللهم فنا تدع من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتها اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أنصر المجاهدين في كل مكان اللهم ارفع راية الدين اللهم ارفع راية الدين اللهم عليك بالنصار الظالمين اللهم لا ترفع لهم راية اللهم اجعله لمن خلفهم آية اللهم امزق ملكهم وذرك جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم اقتلهم بسلاحهم اللهم اقتلهم بسلاحهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم خالف بين كلمتهم اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك اللهم مكن المجاهدين من رقابهم اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم اذهب غيظ قلوبنا اللهم اذهب غيظ قلوبنا اللهم في صدورنا على اليهود والنصارى اللهم اشفط صدورنا على اليهود والنصارى اللهم انهم قطفوا في البلاد فاكثروا بها البتال اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا قوي يا عزيز ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك اجعلهم مثلا وعبرة للمتعذبين العابرين يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا يفوتني أن أشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ يصل على حرصه على تنسيق هذه المحاضرة ونشكركم أنتم أيضا أيها الأخوة الأخوات على حضوركم حضن صادكم ومتابعتكم ونشكر أيضا الأخوة في مكتب الدعوة والإرشاد على حرصه وتقبل